وأشرقت الأرض بنور ربها وأضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس مبين عملت به وأعلم بما يفعلون، وسق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءواها فتح أبوها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقى قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئتمث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ذمعا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له وزنتها سلام عليكم قبت سلام عليكم قبت فدخلوها خالدين.